حباب جمعع الزينه الله يعز بيضاوي يقول اسرب يقول الله يخلي حليمه وناس البلديه هي العزه ولاد مسيك وما نسوش حجيبه والحاج عبد الله البيضاوي وما نسوش خديجه البيضاوي وناس ديال الزروكه هي الصرفه اللي دا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 So, so.